والذين استخدوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإن قبل وإر ولا يحلفن سمجد أستث على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والله يحب المطهرين أفمن أسة بنيا وبيجي في نار جهنم وَاللَّهُ عَادِيمُ الْحَكِيمِ إِنَّ اللَّهَ زَجَّ دُومِ نَارِ بُنٍّ استبشروا بما يجي